الدرس الثاني المرور واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور عبور الطريق الشوارع مزدحمة الموقف اتجه إلى اليسار اتجه إلى اليمين عبور المشاة الضوء الأحمر الضوء الأخضر الضوء الأصفر